ولو أن ما كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا منهم وإذا لآتيناهم من لدنا وَلَ هذَ نهُصِْرقَم مُس ذلك الفضل من الله وكفى بالله وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَنْ أَكُمْ مَا شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ كأن لم lắm بينكم côâ nàúm ليتني كنت nà hú mauan فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن se ufa